Allahumma cally ala Muhammad, tibb al-qulub wa dawaiha, wa 'afiyat al wa shifaiha, wa nur al wa jala'ih, wa ala. وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد تب بالقلوب ودوايها وعافيت الاجساد وشفايها ونور الابصار وجلائيها اللهم صل على محمد قيم بالقلوب ودوايها وعافية الاجساد وشفائها والنور الابصار وجلاءيها اللهم صل على محمد قيم بالقلوب ودوايها وعافية الاجساد وشفائها والنور صلى واجلائها اللهم صل على محمد قيم بالقلوب ودوائها وعافية الاجساد وشفائها والنور الافصال واجلائها وعلى وصحبه وبارك وسلم